طلبه تنفيزا تاما لكن عندما أردت أن أبدأ جاء أترفون وأطال معي جدا ما أدري ليس عوذرا لي ليس عوذرا لي و قد يكون هو عوذرا أقبح من ذنب فأستمحكم عوذرا على تأخيري وأرجو من الأستاذ الفاضل الشريف أن يسامحني قد شققت عليه جدا سواء بقى كان موجود أو غير موجود فليعلم أنني أعتذر له اعتذارا علنا على ما فعلت وقصرت لكن صدقوني والله أنا أردت أن أبدأ يعني التليفون أتاني فأطال معي ف... يلتمسي عزان ما ما أقول ربا مستعين أناس ش انا مطلوب اخ الاخير مهندس ا عليك عشان كده ف فكر لكم خير طبعا ده ابن الحلال تعال فارجو ارجو واتمنى ان ان يقبل وأتمنى أن يقبل مني عذري أتمنى ذلك قلنا في سورة الأنفلال وهذه السورة العظيمة جدا هذه السورة, السورة مدنية فيها ما فيها من الخليس الكبير وهذه السورة صراحة تهذ كيان أي أحد ممن يريد نصرة الدين وممن ينظر إلى تدبير رب العالمين في في أحوال المسلمين لسيما النبي الأمين ومن معهم الصحابة الكرام انا اعتذرت لك عالنا ليتك تسمع ما قلت قبل أن أبدأ والله أنا حرست جدا حرش شديد أن أنفذ ما قلت أستاذ شريف اعتذرت عذران قد يكون أقبح من ذنب لأنه جاءني تليفون أطال معي جدا هو الذي أخرني وهذا عذر أقبح من ذنب لكن أردت أن أبينه أيضا حتى لا تحسب أنني أتغافل عن طلب أنت طلبته فبالله سمحني لا أنا مخطئ انا مخطئ كان ممكن ما ردش على الهاتف كان ممكن أغلق عليه سريعا لكن أعتذر أعتذر أعتذر أستغفر الله أستغفر الله أنني شققت عليك وعلى إخوانك ولكن أعتذر أعتذر رضي الله عمدا قلنا هذه الصورة العظيمة صورة الأنفال صورة فيها من الأداب العظيمة وبيان تدبير الله جرفع لها لتمكين الدين وبيان تدبير الله جرفع لتمكين الدين والعمل في ذلك عملا يعني عليكم سنوكاته يعني عملا يكون يكون فهما كيف, كيف الله تعالى يدبر لأوليائه وأصفيائه كيف أن الله جل فعلا يعني يجعل الأمر على ما قضاه وقدره سبحانه جل فعلا وأن مهما أخذ المرء بالأسباب لن تصل النتيجة إلا النتيجة التي رادها الله جل فعلا وقدرها رب العز من عليائه نعم لذلك قلنا قد قل الله تعالى ليسألونك عن أنفارق الأنفال لله والرسول فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم وأطيعوا الله ورسوله إن كنتم مؤمنين هذه علامات الإيمان طاعة الله وطاعة الرسول ولابد أن تفهم أخي الكريم فهما دقيقا في هذه الآية العظيمة أن الله لفت الانتباه انتباه كل المكلفين أن الدنيا إذا دخلت فرقت وأن الدنيا إذا, إذا اشتهاء المرء أفسد ما بينه وبين إخوانه ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال تصريحا ما الفقر أخشى عليكم أبشروا وأملوا خيرا مالفقر ما أخشي عليكم إنما أخشي عليكم الدنيا إنما أخشي عليكم الدنيا نعم شوف أنظر هنا إنما أخشي عليكم الدنيا تفتح عليكم فتنافسوها كما تنافسوها فتهلككم كما أهلكتهم فتهلككم كما أهلكتهم, كما أهلكتهم فلو رأيت الدنيا دخلت فاعلم أنها أن الدين لابد, لابد أن يخرج حالة واحدة فقط في أمور الدنيا عندما يستقبلها المرء فيستخدمها ويطوعها للدين هذه الحالة الوحيدة التي يمكن أن ينقذ بها المرء من الدنيا ومخالبها وأيضا يرتقي معاليا في ذلك فالدنيا قد تالة والحديث صريح عن نفس الدنيا والأخرة ضرتين الدنيا والأخرة ضرتين من أحسن يعني إن شغل بوحدة لابد أن يضر بالثاني فمن اهتم بالدنيا أضر بالآخرة ومن اهتم بالآخرة أضر بالدنيا في ظاهر الأمر لكنها سترتم تحت رجلة لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال من كانت الدنيا همه شتت الله عليه شمله وجعل فقره, وجعل فقره بين عينيه ولم يأخذ من الدنيا إلا, إلا ما قدر له أو قسم له ومن كانت الآخرة همه لما الله عليه شملهم وقال وجعل غناه في قلبه وأتته الدنيا وهي رغمه واتته الدنيا وهي رغمه فلا بد ان تعقله ان تفهم فهما دقيقا طيبا في هذا الباب أن الله تعالى تولى قسمة الأنفال من اجل قطع الدنيا على الصحابه الكرام لأنها لو دخلت افسدت لو دخلت حال واحدا عمل مال صالح يرد ويصالح عبادة بن الصامد قال نزلت فينا أصحاب بدر أصحاب بدر من؟ من أصحاب البدر؟ أصحاب بدر هم, هم أعظم الناس قدرا وأرفع الناس منزلة عند رب الناس جاء جبريل النبي الأمين صلى الله عليه وسلم فقال له يا رسول الله صلى الله عليه وسلم يا رسول الله من من خير الناس فيكم؟ قالوا نعد نعد خيرنا من شهد بدر بدرا قال وخير الملائكة فينا من شهد بدرا شوف أهل بدر وش قد؟ قال نزلت فينا أصحاب أبد حين اختلفنا وتنازعنا وساءت أخلاقنا في أمر الغنائي السؤال المطروح الآن ما, ما الذي قلب رأس المجن على على الصحابة في أحد ما علوا الكافرين والمسألة صارت سيرا عجيبا في ذلك الغنائي الغنائي, الغنائي أن للرماسي قال للرومات مرة فوق الجبه لو تخطفتنا الطير لا تبرح مكانه لو تخطفتنا الطير الطير لا تبرح مكانه ومع ذلك علي عصوا قالوا الغانيمة الغانيمة فقال سيدهم وكبيرهم ألم, ألم يقل سيدكم رسول الله صلى الله عليه وسلم قالوا, قالوا, قالوا, قالوا ألم يقل نبيكم لو رأيتمون تخطفتنا الطير فلا تبرحوا قالوا الغانيمة الغانيمة الغانيمة الغانيمة لذلك النبي إيش قال قال منكم ما يريد الدنيا ومنكم ما يريد الآخرة سم وصرفكم عنهم ليبتريكم ولقد عفى عنكم فبين أن الدنيا الدنيا هي التي نزلت بهم من على فواهة الجبل فصعد خالد وانتهى الأمر بهذا الباب شوف هذه التي جعلت جعلت, جعلت, جعلت المسألة كاد النبي يقتل في هذا اليوم فقط لأنهم قالوا الغنيمة الغنيمة الدنيا إذا دخلت وأرادها المرء فإنها, فإنها تهتك القلب تهتكه وإذا امتلأت في القلب لابد المرء أن تكون خسارته أعظم مما يتصوره الله المستحن قال الله تعالى إنما المؤمنون إنما هنا أسطب حصر وقصر إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله واجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آيته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون إنما أصل حصر وقصر يعني إنما المؤمنون الحق الذين لهم الإيمان الكامل في القلب إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله هم المخلصون الصادقون الطيبون المتقون إذا ذكر الله واجلت قلوبهم ولذلك لابد الإنسان أن يختبر نفسه عند ذكر الله ماذا يحدث في قلبه هذا ميزان عظيم جدا ليعرف مقداره ومعياره والمؤشر الذي يعلو أو الذي ينزل عند ذكر الله هنا مواطن التفرقة بين المكانات والمنازل إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم شوقا حبا اتجافا خوفا إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم نعم وجلت قلوبهم اتجفت اتجفت استعظاما وتوقيرا وحبا وشوقا قل كل, كل ذلك خوفا ورهبة, خوفا ورهبة إنما, إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تلت عليهم آيته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون زادتهم إيمانا وعقينا ولذلك ابن عمر رد الله عنه أرضاه قال قال نزل الإيمان على القلب ثم نزل القرآن على القلب نزل الإيمان على القلب فكان نورا ثم نزل القرآن على القلب فازداد نورا على النور لما تلعبت أو بشاشة الإيمان القلب امتلأ حبا وشوقا لله دل فعلا فلما نزلت الآيات ارتقت بالسهم إلى المعارف فازداد الإيمان ورصخ لذلك داعوا الدنيا بأسرها وكانوا يقدمون أنفسهم رخيصة لرؤية الله وكانوا لا يقدمون على النسلم أحدا بحال من الأحوال وحققوا قال الله تعالى يا الذين أمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين ما كان أهل المدينة ومن حولهم أن يتخلف على رسول الله ولا يرغبوا بأنفسهم عن نفسه نعم إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا طلت عليهم آيته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون وعلى ربهم يتوكلون وهنا أفضل عبادة القلب هو التوكل من أفضل عبادة القلب التوكل لأنه لا يمكن أن يكون إلا على ساق الصدق والإخلاص وتمام الثقة بالرحمن واليقين فيه وطبعا هذا أيضا لا يكون إلا بعد تمام العلم بأسماء الله الحسنى وصفات العلاد ما يحسب أن أحد أن مسألة التوكل على الله في قلبه تتنامأ وأنه يأتي بها على كمالها وهو جاهل بأسماء الله الحسنى وصفات العلاد صعب جدا لن يصل إلى هذا إلا من تعلم الأسماء الحسنى وتعبد بها لله جل فعله فعلم يقينا من هو الله جل فعله وعلم كيف رحمة الله ورأفة الله وأيضا علم أن خزائن السماء في الأرض بيده وعلم يمين الله ملأ سحاء الليل والنهار لا يغيدها نفق أرأيتم ما أنفق منذ خلق السماء في الأرض وإن من شيء إلا عندنا خزائن وما ننزله إلا بقدر معلوم <تصفيق> وهذه أشرف العلوم على الإطلاق وشرف العلم يعرف من شرف المعلوم وليس أحد أشرف من الله جل فعلا فيكون الطمأنين طمأنينة القلب إلى الله جل فعلا القلب ترك أنوا إلى الرب تميلوا ميلا عظيما إلى رب جمعية القلب كذلك الذين يقيمون الصلاة أو من ما رزقناهم ينفقون أولئك هم المؤمنون حقا لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق كريم الذين يقيمون الصلاة ومما من مرزقناهم منفقون أولئك هم المؤمنون حقا لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق كريم شفقا إذن هم وجهت قلوبهم زادتهم إيمانا فإيمان القلب لذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال ألا وإن في الجسد مضغى إذا صلحت صلحت الجسد كله وإذا فسدت فسدت الجسد كله ألا وهي القلب لما زاد الإيمان على مؤشره قامت الجوارح تنضف تنطفض حتى تدل دلالة واضحة على ما يكونه القلب ولأن الألسنة مغارف ولأن الجوارح جنود والقلب قائد فهو يحرك كيف مشاه كيف قال النبي صلى الله عليه وسلم ألا وإن في الجسد مضغى إذا صلحت صلحت جسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله ألا وهي القلب فهنا نضح على الجوارح فوجدتهم من من أعظم الناس قياما بواجبات الإسلام الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون يبقى اذا هم اقاموا عمد اعماد الدين الصلاه اعماد الدين الصلاة. الصلاه من اقام الصلاه اقام الدين اعماد الدين الصلاه فقام الصلاه قد اقام الدين عليكم السلام ورحمه وبركاته الذين يقيمون الصلاه نعم رزقناهم ينفقون فهم يقومون الصلاة سواء الواجبات أو النوافر المستحبات إقامة على ما شرع الله صلوا كما رأيتمني أصلي مسارعين في ذلك المتنافسين على الخيرات والطيبات مخالفين للمنافقين والمنافقات الذين ذكرهم الله في كتابه حين قال وقال الله تعالى في كتابه وقال النبي في سنته بأبيه وأمه قال الله تعالى أقم الصلاة بذكر وقال وما أتكم رسوله فأغضوا منكم عنه فأنتهوا فقال النبي صلوا كما رأيتموني وصلي وقال الله عن المنافقين في كتابه مذبذبين من ذلك لا إله أولى ولا إله أولى من أشد العلامات التي تظهر عليهم قال الله تعالى ولا يأتون الصلاة إلا كسالة ولا يذكرون الله إلا قليل فهم لا يذكرون الله إلا قليل وهم إذا أتوا الصلاة يأتونك سالة ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال أثقلوا صلاة على المنافقين الإشاء والفجر الذين يقومون الصلاة ومما رزقناه المنافقون سواء النفق الواجبة أو النفق المستحبة النفق الواجبة الزكاة والزكاة قرينة الصلاة في الكتاب أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة ولذلك أبو بكر لما نظر عمر بن قال والذي نفس بيدي لا أقاتلن من فرق بين الصلاة وبين الزكاة والواجبات من نفقة الزوجة والأولاد هذه نفقة واجبة قال ما للمرأة على زوجها قال أن يطعمهم حيث يطعم وأن يكسوهم حيث اكتسل والنفقة على الوالدين احتاج إلى ذلك والنفقة أيضا على الأولاد والنفقة الواجبة أيضا كالكفرات نعم نعم ونفقات المستحبة كالصدقات الكثيرة وهذه ترفع الإنسان عند ربه لأن هذه فيها كما قلنا لا إله إن الله ربنا أرضى عنك يا أزوالله مع أن هذا يعلم الله مخالف لما أتبنى وأتمنى وأهواه لكن دعائك لا ينخلم طاعة في طاعة ربنا أرضى عنك يا رب عمتا النفقات التي ترضي رب الأرض والسماوات هي بقضاء الحاجات وسد الخلات والإحسان والإحسان بذلك للمؤمنين والمؤمنات قال لهم درجات أولئك هم المؤمنون حقا تكامل الإيمان في قلوبهم وانطبع طبعا طبعا فبلغوا من الإسلام درجا إلى الإيمان فارتقوا إلى الإحسان لهم درجات ليست درجة واحدة لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق كريم لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق كريم أي هؤلاء هم أهل الصدق والإخلاص ومدعاء الإيمان هم الذين أدون الصلاة على وجه الأكمل بأركانها وخشوعها وأدبها وحفظون على ادائها في أوقاتها فهؤلاء قد صارعوا في الخيرات وهؤلاء الذين قد أحسنوا يعني إحسانا ليرتقوا المنازل العلا كما قال الله جل وعلا لهم درجات عند ربهم ليس الدرجة أحدى درجات عند ربهم قال ومغفرة ورزق كريم يعني لهم أيضا مغفرة والله جعل الفعلان يعني كما قلنا إذا أتى بالمغفرة دون الرحمة فعلم أنهما إذا اجتمع افترق وإذا افترق اجتمعها فتكون المغفرة سترون على الذنب وعدم التعجيل بالعقوبة فيه ورزق كريم وأيضا الرزق الكريم الرزق, الرزق كما تعلمون ولا يخفى على شريف علمكم أن الرزق رزقان رزق أبدان ورزق قلوب والمقصود هنا بأن الله على يرزقهم الرزقين رزق القلوب ورزق الأبدان قد يكون رزق الأبدان على الكفاية وهذا سيد البشرية بل سيد الخلق أجمعين كان من دعائه اللهم ارزق آل محمد قوتى يعني كفاية الله مرزق آل محمد كفافة تصريحا الله مرزق آل محمد كفافة ما يريد منها شيء الدنيا لا تسأو شيء عند الله عند الله جال شؤالها لكن رزق القلوب لا, لا ينتهي رزق بالأنس واللطف والمحبة والتلذز بالإيمان والأنس بالرحمن وزيادة الإيمان وأيضا من رزق القلوب العلم العلم تشر بالعلم وإتقانه والعمل به فالذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون أولئك هم المؤمنون حقا لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق كريم كما أخرجك ربك فأقول هنا مغفرة للزنوب التي تطعش هم أفضل الناس هو الآن ومدحهم متحا راقيا ساميا في كتابي ومع ذلك لا يخلو واحد منهم من معصية هذه بشرية الإنسان هذه بشرية الإنسان فقال قال الله تعالى لهم درجات عند ربي ومغفرة ورزق كريم كما أخرجك ربك من بيتك بالحق وإن فريقا من المؤمنين لكارهم هذه مسألة طبعا عويسة صراحة في هذا الباب أسأل الله أن يعني يفتح لنا وأن لا يعملنا بما نحن أهل له وأن يعملنا بما أهل له كما أخرجك ربك من بيتك بالحق وإن فريقا من المؤمنين الكارم. هنا يبدأ الحديث عن أعظم غزوة في التاريخ يوم الفرقان يوم التقط جمعان حين فصل الله بين أهل الإيمان وأهل الكفار وكانت المسألة من أعظم ما تكون أنها كانت كانت رفعة وعزا لأهل الإسلام وكانت نكالا في أهل الكفران وفيها تحقيق موعود الله لهؤلاء الكفر الفجر الذين تعالت أصوتهم على صوت النبي صلى الله عليه وسلم واتفقت كلمتهم على قتله وكانت العذبات منهم لأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم من المؤمنين والمؤمنات حتى كانت الهجرة إلى الحبشة والنبي وسلم يتألم ويتقطع لإخوانه ثم يؤمر بالهجرة حتى يؤسس الدولة الإسلامية هناك بالمدينة وهنا يدبر الله ودعا في علاه ويقضي خضاء مهما كان من الإنسان أنه أراد أن يعني ما أراده فإن الله جرهم جميعا جرا إلى ما قضاه وقدر وقدره وإذا أراد الله شيئا لابد أن يتحقق إنما أمرنا لشيء إذا أردناه أن نقول له كن في فيكون ولذلك قال قائلهم لأنت تفري ما خلقت وغيرك يخلق ولا يفري تحقق ما أردت وغيرك يريد ويريد ويريد ولا استطيع أن يحققك إلا بك كما أخرجك ربك من بيتك بالحق وإن فريقا من المؤمنين الكارهون وهذا أيضا فيه وصف مقيد من الأهمية المكان بالحق وخرج للحق فكل من خرج بطرا ورئاء الناس فمعود الله جل فعلا يتحقق فيه ويرجع, ويرجع بالنكاية على نفسه وأيضا بالخسران والخزان كما أخرجك ربك من بيتك بالحق وإن فريقا من المؤمنين لكارهون لأنهم لا يعلمون غريب نعم. فاختلافهم في الغنائم كاختلافهم في أمر الخروج للحرب ولا بغلهم أن يختلفوا في أمر قتال أعداء الله فإن, حق فإن الحق الذي فرضه الله جلاله فلا أبدا للجميع أن يقول سمعنا وأطعنا لأن الله جعل قال أذن الذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقديرس زك الله تعالى كتب عليكم القتال وهو كرها لكم وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم وعسى ان تكرهوا شيئا وهو خير لكم ومصور تعالى حالتهم النفسيه حين كلفوا بالقتال فقال يجادلونك في الحق بعدما تبين أنما يساقون الى الموت وهم ينظرون يجادلونك في الحق بعدما تبين كانما يساقون الى الموت وهم ينظرون هم يعني خرجوا خرجوا خرجوا للعير ما خرجوا للنفير خرجوا للعير ما خرجوا للنفير فسبحانه يضعفونهم اقتصاديا لم يكن قصدهم اقتال فلما اليد القافلة ودعا رسول صلى الله عليه وسلم لقتال المشركين كره الخروج وقال رسول الله لا بأننا سنلقى عدوانا لا تهيأنا وأخذنا عدتنا لحربهم نعم وأخذوا يجادلون النبي صلى الله عليه وسلم وهذا الجدال كان عظيم لذلك أنزل الله جاء يجادلونك في الحق يعني قتال الكافرين هو الحق ولابد للحق أن يحق ولابد من أغذى أطراف الحق والعمل به يجادلونك في الحق عدم تبين انتهى وانظرنا إلى ما صوره الله لنا من من فعل الصحابة أو من كامل الصحابة رضا الله عليهم كأنهم يساقون إلى الموت يعني الأمر نزل عليهم كالصاعقة وكيف يخفون الحق أنك لو نظرت بالأسباب المادية أين, أين, أين هؤلاء من هؤلاء عدة عتاد عدد هؤلاء لا عدة لا عتاد لا عدد المسألة فارقة والأمر عجب وهم حتى يعني ما عندهم الـ الـ الـ يعني نقول بعض. ضعب القوام الجيش المرتب الذي سيقاتل قتالا مريرا ليوم فارق ولكن الأمر هالهم واشتد عليهم ووصفهم أبدع الوصف ووصف القرآن كأنما يسرقون إلى الموت وهم ينظرون يقول الله تعالى وإذ يعدوا البشرات لأن على رحيم لطيف يعلم الله أنهم لا عدى لا, لا عتاد لا قوة ولذلك أنت لو تعلم لتعلم المفارقات العجيبة لابد أن, أن, أن تقرأ في السير فقط كيف كان يدعو النبي صلى الله عليه وسلم, الله عليه وسلم يرفع أديه إلى السماء عالية بأبي هو أمي حتى الرداء سقط سقط من النبي صلى الله عليه وسلم وانظر إلى إلحاح النبي لتعلم المفارقات وهو يقول كلام واضح جليد يقول اللهم انتهلك هذه العصابة فلن تعبد بعد اليوم اللهم انتهلك هذه العصابة فلن تعبد بعد اليوم اللهم وعدك الذي وعدت اللهم وعدك الذي وعدته اللهم ناصرك الذي وعدت اللهم, اللهم انجزلي ما وعدت حتى جاءه أبو بكر وهو يقول بعض من أشادتك يا رسول الله, يا رسول الله وسلم والذي نفسي بيده إن الله ينجز لك ما وعدك إن الله ينجز لك ما وعدك قال وإذ يعدكم الله إحدى الطائفتين أنها لكم وتودون أن غير ذات الشوكة تكون لكم أنتم تردون العير, العير, لا. ما, العير؟ ما العير ما العير العير ما تفيد الذي يفيد حقا هو هو, هو هو نصرة الدين الحمد لله أننا, أننا في اليوم الذي حدث فيه غزة بطر ونحن نتكلم عن الأنفال وغزة بطر ولله الحمد والمنا والله الحمد من موافقة يا رب تكون موافقة للنصرة وموافقة أن نكون مع أهل بدر يا رب العالم في الجنة وأن يجعلنا في درجاتهم ويجعلنا ممن عمل للدين كما عملوا للدين هم أفنوا أعمارهم للدين اللي لا يفعلها وعملوا لنصرة الراية فلذلك الله تعالى رفع شأنهم وكانهم قال الله تعالى وإذ يعدكم الله إحدى الطائفتين أنها لكم وتودون أن غير ذات الشوكة تكون لكم ويريد الله أن يحق الحق بكلماته ويقطع دابر الكافرين فاذكروا حين وعدكم الله على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم أن يحدث الغريمتين ستكون لكم وعلموا أن الله إذا قال صدق وإذا وعد وفى وأوفى أما التجارة تجارة القريش من العير والعير التي من الشام إلى المدينة وأخذ بعض حسنات الناس معهم في هذا الباب لا لا تحبون يعني أن تلقوا الطفلات لا سلاحة فيها فتأخذون غنائمهم وتأخذون الأسرى منهم والإبل المحملة بالتجارة والمال هذا ليس عز الإسلام مع أن المال يقوي لكن ليس عز الإسلام عز الإسلام رفعات الإسلام خفاقة عالية إن الله أراد النصر والغلبة لأهل الإيمان على أهل الكفران ولحزب الرحمن على حزب الشيطان وأن يعني شأن أهل الإسلام ويستأصل شأفة الكافرين والذين قد ساموا أهل الإسلام العذبات ليحق, ليحق الحق ويبطل الباطل ولو كره المجرم ليحق الحق يعني الله تعالى اختار لكم القتال وهو الأفضل لكم وهو الأعز والأعظم أثرا وليوظل الله جلال فعله عزة الإسلام والمسلمين وأن من اعتز بالله عز الله بتغول عندهم العزة فإن العزة لله جميعا ويمحق الله الباطل وأهله ولأكره المشركون نعم روجها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأصحابه إن الله وعدني يحدى الحسنين إما العز إن الله أعدني إحدى الحسنين إما العير وإما, وإما النفير فاختار الكثير منهم العير لخفة الحرب وكثرة الغنيمة فلما يجد قافلة بخلاة أبي سفيان والله يعرف على ذلك لأن الله إيش قال ولو توعدتم لاختلفتم في المعات ولكن ليقضي الله أمرا كان مفعولا الله أكبر استشار النبي السلام في الخروج للقتال فكرهوا ذلك وقالوا يا رسول الله إننا لم نخرج للحرب فقام المقداد بن عمر الأسود وابن مسعود طاع مدح عظيما قال, قال يا رسول الله نحن لا نقول لك مثلما قال بنوا إسرائيل لموسى اذهب أنت وربك فقاتل إنها هنا قاعدون بل سنقول لك اذهب أنت وربك فقاتل إن معكم مقاتلون الله أكبر فا فاستس... استنار وجهه صلى الله عليه وسلم ومدحه ومدحه العظيمه حتى المسعود يقول يعني, ب... يعني الكلمات لو ليا الدنيا بسريها تساوي هذه كلمات فقال ابو بكر قام واحسن القول فاحسن النبي صلى الله له الثناء ثم قام عمر فاحسن القول فاحسن عليه السلام له الثناء لكنه كان يريد المدينة لأنهم لما بايعوا النبي صلى بايعوه على النصره في المدينة لا خارج المدينه فقال النبي صلى الله عليه وسلم اشير عليه ايها الناس قام سعد بن ونعم ما قال وسعد بن عبادة ونعم ما قال الله الله شكر لهم سيادتهم للأنصار وانهم جروا الناس الى الدين جرا فقال سعد بن معاذ يا رسول الله ان صبر في القتال ولعل الله يريك منا خيرا والذي نفس بيدي لو خط بنا هذا البحر لاخدناه معك كنا أضل قوم فهدان الله بك فأخرجتنا من الظلمات إلى النور فلما تتلم بذلك سرت أسعين الله جدا جدا وقال على بركة الله ثم قام يجهد الجيش ويدعو الله جلاله بالنصر وإذ ذلك قال النبي صلى الله عليه الناس وسيلوا على بركة الله فإن الله رعدني إحدى الطائفتين ولكأني أرى مصارع القوم وبين لهم أين يقتل عطبة أين يقتل أبو جهل أن يقتل عطبة بن ربيعة والوليد بن عطبة كل هؤلاء بيانا سلم مكانهم وخاطبهم النبي صلى الله عليه وسلم بيانا لفضل الله عليهم رضي الله عنك أصدق أحسن الله عليك حبيب رضي الله قال الله تعالى إذا تستغيثون ربكم فاستجاب لكم الله أكبر إذا استغيثون ربكم فاستجاب لكم أني ممدكم بألف من الملائكة مردفين إذا استغيثون ربكم فاستجاب لكم أني ممدكم بألف من الملائكة مردفين يعني واذكر يا محمد هذه النعمة وإذا ورأيت الله عنه يقولوذكر ابا أراد منك إيش ثمرت النعمة عندما يقع بصرك ويتفتح قلبك لفهم الحقيقة على من نعمة ربك عليك ما تفعل ستسارع في الشكران تسارع بالإقرار والتكرار ثم تزيد في الشكران فالشكر يثبت لك النعائم ويزيد لك منها أصنافا وأصنافا فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم يستغيث بربي واستنجده وأطلب النصر من الله لفعله فالله العالى استداب دعاه ومده بألف من المائكة متتابعين يقاتلون على جانب المؤمنين مردفين عن المتتابعين أربف خلفه والآية فيها إشارة لما حدث من النبي صلى الله عليه وسلم عندما نظر إلى المشاكين هم ألف, ألف, ألف وثلاثمائة وهم زواء الثلاثمائة رجل فاستقبل قبل ومد يديه يبكي ويدعو ربه جل في علاه ويقول الله من انتهلك هذه فلم تعبد بعد اليوم في الأرض فأنزل الله واستستغلثون ربكم لما قال أبو بكر النفس السلام رويدا بعض نشدتك لله يا رسول الله قال له أبشر يا أبو بكر هذا جبريل يأخذ بعناني فرصه جبريل بصيحة قلب أمة فكيف أنه يقاتل بسيف ويقاتلون الملائكة معه بسيوف الله أكبر الله أكبر ومن تحرك بيقين زلزل الله له الجبال وأزالها عن مكانها المهم أن تكون مصدقا وأن تكون صدقا هذه الأهم أن تكون مصدقا وأولا وأن تكون صدقا ثانيا قال الله جلال فعلاه وما جعل الله إلا بشرى ولتطمئن به قلوبكم ومن نصر إلا من عند الله إن الله عزيز حكيم هذه تجعلك تمتلئ يقينا في التوكل على الله جلال فعلاه وأن الأسباب, الأسباب لا تنفع ولا تدر لكن من الخير أن أن أنك لابد أن تأخذ بالسبب أن تأخذ بالسبب لأن هذه من السؤال الكونية أن الله جلال فعلا ما جعل لك أبدا وصولا للنتيجة إلا بالمقدمة فقد رهن الله, بالمقدمة رهن الله النتائج بالمقدمة فواجب عليك أن تأخذ بالمقدمة لكنها لا تؤثر بذاتها المسألة عند الله وما النصر إلا من عند الله في ملائكة نعم في ملائكة والملائكة إذا صاحوا صيحة واحدا هدهدوا الدنيا بأسرها ولكن هذه أيضا لا تأتي بالنص الذي يأتي بالنص هو الله لك أن تفهم ذلك عندما تنظر بعين البصيرة إلى, قولنا إلى قول ربنا سبحانه جل في علاه عندما قال وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى يعني أنت رميت والإصابة ليست منك أنت طالب نعم هذا السبب الذي يبدأ أن تأتي به والإصابة ليست منك الإصابة من الله الذي في الله تعالى ما جعله الله إلا بشرة وعزة ما قلوبكم وما النصر إلا من عند الله إن الله عزيز حكيم وانظر هنا ختم الله جدا في علاه عظيمتين جلتين من صفات الكمال والجمال والبهاء والعظمة عزيز حكيم سبحانه عزف انتصر عزف فغلب عزف قهر عزف أحكم حكيم يضع الشيء في الموضعه هو عزيز ومع العزة بالقوة والجبروت والتكبر والتجبر حكمة يضع الشيء في الموضعه إذن النصر كان في أهله النصر كان في أهله والإغاثة كانت في أهلها لذلك فهم من أعظم الناس شكرا لربهم جل, جل في أولا إذ يغشيكم المعاس قال والنصر إلا, إلا من عند الله إن الله عزيز حكيم فاعتمدوا على ربكم ولذلك أشوف في حنين لما التفت القلب بعض الشيء الله أكبر إن الله يربي قلوبهم لما التفت القلب بعض الشيء ماذا حدث؟ قال قال الله جل جلاله ويوم حنين اذا عجبتكم كثرتكم فلم تغني عنكم شيئا وضاقت عليكم الأرض من ضاقه بمراحبه فهي لم تغن عنهم شيئا الكثرة الكثيرة والمساله كما قلت الاعتماد الكلي بجمعية القلب على الرب سبحانه وجل جلاله لكن أنك إذا, إذا أتقنت الأسباب تحسب أنك تملكت هذه الخيبة الكبيرة وسنستدرج من حيث لا أعلمون هكذا في الغرب هكذا أهل الكفر أهل الكفر أخذوا بحذفير الأسباب فحاسبوا أنهم قد ملكوا ففتح الله لهم استدراجا أبواب الدنيا بأسرها ثم أخذهم بغتا ملكوا الدنيا ويخططون كيف تقسيم العالم بأسره جاءتهم أضاء المخلوقات الله الجميع يبكي الجميع تضرع الجميع يختفي الجميع نام من المغرب الجميع ما سنوات تحركون الاقتصاد يقع الأموال تذهب الطعام يذهب ما الذي يحدث, يحدث؟ أدء المخلوقات الليلة الفعلات لذلك عندما ترى من يتقن الأسباب ومن يهم الأسباب تبكي عليهم فكلهما مخطئ وكلهما ضل وترى من أتقن الأسباب وعينه وبصره وبصيرته وجمعية خلبه إلى السماء أعلم أن هذا الذي أراده الله أن يكون مقدما على البشرية لا بد أن تفهم ربط الأرض بالسمى هو الذي يرفع المرء للسمى ما يستطيع المرء أن ينتصر أو يقود أو يكون يعني من خيرة الناس دنيا ودين إلا أن يكون قد نظر بعينين بعين القدر وعين الشرع وعين الشرع أتقن أسباب وعين القدر مال بجمعية قلبه لربه سبحانه جلاله تلف يا ولد اذ من نعاس امنه منه وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به ويزهب عنكم الرجس الشيطان وليربط على تعالى قلوبكم ويثبت به الاقدام يعني اذكروا اذكروا هذه النعمه العظيمه التي جاءتكم وكانت عندكم حين يلقى يلقى عليكم النوم امنه منه وهذه معجزة لرسول الله صلى حيث غشى على الجميع النوم في وقت المعركه وحصول النوم عند الخوف الشديد بعيد جدا فسبحان الله طمئنه القلوب ولعل هذا قاله علي بن أبي طالب كانوا في أحد أيضا الشاه من ولم يسقط السيف من أيديهم حصلت لهم الراح قال علي بن أطالب قد رأيتونا وما فينا إلى نائم إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم تحت شجرة يبكي حتى أصبح الصباح الله أكبر شوف رعدة ورجفة وزلزلة وخوفا من, من, من, من المواجهة ألف وأكثر من مئة وثلاثمائة عدة عثاد عدد تكبر خرجوا بطرا ورياء والآخرون رجفة كأنما يساقون الموت وهم ينظرون ومع ذلك أتاه من لكن النبي ليس له نعاس النبي له مهمة أخرى هذه المهمة التي بها ينتصر أهل الإسلام قام النبي فرفع أديه باكيا متضرعا متمسكنا يدعو ربه جل في علا لينصر دينه اللهم انتهى لك هذه العصابة فلن تعبد بعد اليوم يا من آيات تغرس في القلب نقشا وترفع الإنسان رفعا وتعلمه عذا وتجعل منه همة أن يقول سيعود سيعود الإسلام سيعود سيعود وسيقود سيقود ورب العذا انا على يقين من ذلك أيقا من إصبع الذي أشير به او أنفاسي التي تخرج مني أو قلب الذي يدقه الآن ورب العذا سيعود سيعود وسيقود سيقود والجميع سأنبه تحت راياته راغمين الأنف شاهة الوجوه وراغمة الأنوف وإن الله يجعل ويغلس لهذا الدين غرسا لينصر به الدين ولا تزال طائفة من أمة على الحق ظاهرين لا يضرهم من خلفهم ولا, ولا من لهم. قال وينزلوا الله عليكم المطر من السماء ليطغيركم من الاحداث والجنابات ولا عنكم وسوس الشيطان وتخويف الشيطان إرجاف الشيطان أبعده عنكم بالمطر الشديد وليقوي قلوبكم بالثقه بالنصر لانه كلما كان المرء واثقا برب كلما كان الله عنده عند حث ثقته ويثبت بالمطر الأقدام حتى لا تثخ بالرمال نعم قال ابن عباس كان مشيخونا سبقوا المسلمين الى ماء البدر الى ماء ببدر اصبحوا ثونه على غير ما واحتلم بعضهم فصاروا على جنابه وكانت منازلهم على رمل تسوخ في الأقدام فوسوس الشيطان اليهم وقال كيف تنتصرون وقد غلبتم والحق في الصير ان انه غلب على البئرهم المسلمون ليس ليس الكافرين قل إن شاء الله تحقيقا لا تعليقا إن شاء الله تحقيقا لا تعليقا وقال كيف تنتصرون قد غربتم على الماء وأنتم تصلون محدثين مجنبين وتزعمون أنكم أولياء الله وقد عطشتم ولو كنت على حق لما سبقكم نشرقون على الماء فحزنوا حزن شديد فأنزل الله عليهم المطر حتى جرى الوادي وتوضاه وتسر وملأ وأسقيتهم وتلبدت الأرض وزالت عنهم وسوسة الشيطان الله أكبر اللهم كن معنا كما كنت معهما أنت أرحم الرحمين اللهم إنا على ضعف وعلى خوار وعلى معصيتين وعلى تعدي وعلى تراوز ولكننا ما نريد إلا نصرتك ونصرت نبيك ونصرت دينك إذ يحي ربك للملائكة إني معك وأني معكم فثبتوا الذين آمنوا شو هنا نصرة الدين وسيحدث رب العالمين إذ يحي ربك للملائكة أني معكم فثبتوا الذين آمنوا سألقي في قلوب الذين كفروا الرعب فاضربوا فوق الأعناقي واضربوا منهم كل منان تذكروا المؤنين بنعمة, بنعمة أخرى عليهم اذكروا حين يوحي ربك على الملائكة بأني معكم بالعون والنصر فتبتوا المؤمنين بتقوية قلوبهم على الأعداء برفع معنوياتهم وسأغضب في قلوب الكفار الخوف والفزع فاضربوهم واضربوا أعناقهم انظر هنا أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول نصرت بالرعب مسيرة شهر المسألة مسألة قلوب تدور على القلوب قد يكون كالهضبة وقلبه يرتجف خوفا هلعا يخر سريع سريعا سريعا وقد يكون أقل من ذلك وأضأل وقلبه كالجبال فيقف شامخا عزيزا مقبلا غير مدبر ونعنظر لأن يقول إذ يوحي ربك للملكة أني معك فثبت الذين أمنوا هذا الأهم سألقي في قلوب الذين كفروا الرعب فاضربوا فوق الأعناق واضرب منهم كل فوق الأعناق, على الأعناق إجاز على النفس واضربوا كل بنان من أجل تعطيل اليد فلا تأخذ سوفا سيفا ونعم تحقيقا لا تعليقا وربي رضي الله عنك يا شريف كم أستحي منك والله يغفر لي ذلك بأنهم شاقوا الله ورسوله ومن يشاقق الله ورسوله فإن الله شديد العقاب أي ذلك العذاب الشديد المريع لهم المحيط بهم لأنهم جهدوا بآيات الله وكفروا برسله وأساء بارغ الإساءة إلى, إلى, إلى أهل الإيمان وأهل الإسلام نعم هذا هو لكن, لكن رغم أنوصهم سيقوم المارد فهم يعدون الله ويعادون رسوله ويعادون أهل الإيمان ويجحدون بالآيات التي نزلت عليهم تطرى ويعادون شريعة الله جل في لكنهم لم يعلموا بأن بطش الله شديد لم يعلموا أن غضب الله عظيم لم يعلموا أن الله جل في قال فلما آسفونا انتقلنا منهم ذلكم فذوقوه أن للكافرين عذاب النار أي ذلك العقاب الشديد الذي نزل عليكم يهدهدكم ويقتل منكم من يقتل ويأسر منكم من يأسر من يأسر إلا, إلا من غضب الله جل, جل في علاه وقال ذلك فذوقوه وأن للكافرين عذاب النار وفي الأخرة عر وشنار غضب الجبار فالنهاية خلود في النير يا أيها الذين أمنوا إذا لقتم الذين كفروا زحفا فلا تولوهم الأدبار ومن يولهم يومئذ دبره إلا متحرفا للقتال أو, أو متحيزا إلى فعل فقد باء بغضب من الله يا أيها الذين أمن إذا لقيتم الذين كفروا زحفا فلا تولوهم الأكبر أي إذا لقيتم أعداء أعداء أعدائكم من الكفار في المعركة فكونوا على عز الإسلام فكونوا على قوة الإسلام على ذلك قال قال إذا لقيتم الذين كفروا زحفا ونازحون الحكم نعم وكالسيد الجرار فلا تنهزم لا تتراجعوا ليس الامركم ان ينهزم وليس الامركم ان تتراجع انت على الحق المبين بتوكلك على ربك العظيم على ربك الكبير على ربك الذي الذي الذي, الذي القوي المتين يجعل النصر لكم على التابيد قال قال فقال اصبروا اصبروا واثبتوا اثبتوا واصبروا فلا تؤطوا فرصة لهؤلاء الكفر وتكون فتنة لهم حتى في الدين فقال رب العالمين سبحانه وتعالى فعلا ومن يولهم يومئذ دوره إلا, إلا متحرفا لقتال أو متحيزا إلى فئة فقد باء بغضب من الله ومأواه جهنم وبئس المصير ومأواه جهنم وبئس المصير صلى الله العفو والعافية فالذي يجب أمام, أمام العدو لأنه يخذل المسلمين ويقوي أهل الكفة عليهم أنت نائمة يا مرور أكيد نائمة أحنا, احنا شرحناها ذلك بأنهم شاقوا الله ورسوله ومن شاق الله ورسوله فإن الله تكلمنا عنها وان اجملنا لكن تكلمنا عنها كانه اخذت كرفوه من الابرار رضي الله عنك وما وما يولد يومئذ دوب له نعم الا الا متحرفا ان قتالا او قد بلأ بغضب من الله ومأوه جهن متحرفا القتال يعني خطة رجد من الخطة الحربية كما فعلها خارج بنوريد في غزة مؤتر وايضا يعني متحرفا القتال او متحذن الى فئة فقد باء بغضب من الله وما آه جهنم وبئس المصير لذلك قال تعالى أمي وليم يوم دبروا إلا متحرفا قتلوا متحزن أفيا التحجز الأفيا كما من الصباح مم مم مم متحيزا فيها كما قال النسلم عندما أخذوا الطراب على وجوه خالد ومن معه يا فرار يا فرار فقال بل هم الكرار بل هم الكرار وأنا فئتهم وأنا وأنا فئتهم جزيلا قال ومن يؤلم يوم إذن دهره إلا, إلا متحرفا لقتال أو متحيزا إلى فئة فقد باء بغضب من الله ومأواه جهنم وبئس المصير انتحزن في عالمه انضمن إلى جماعة أخرى من المصمين ليقاتل معهم فقد رجع بغضب عظيم من الله جلال في ومسكنه النار وبئس جهنم الماء وله فإذا فر أمام العدو مكيدة وخطة الحرب جاز له ذلك وإذا, وإذا فر أمامه <تصفيق> <تصفيق> ليس في الأرض من الحرب بل يفر من أجل أن يلقى فئة أخرى ليجدد القتال فهذا جز له لذلك خالد بن ريد قال قال بل هم الكرار بل هم الكرار أنفسنا قال عنهم وقال أنا فئتهم سبحان الله حتى هذه أنا تكلمت عنها قلت ضرب الأعناق لفصل الحياة وضرب الأنامل من أجل تعطيل اليد يرجعوا للتسجيل فأنا أنا أنا أعذركم جميعا لأن أكيد طول الصهر وكذا بيأخذ منكم غفوات قال الله تعالى فلم تقتلوهم ولكن الله قتلهم وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى وهذه أيضا فيها كبير الأمر الذي يتكلم فيه عن القضى فلم تقتلوهم ولكن الله قتلهم يعني أنتم لا أسباب صحيح ضربتم بالسيف والذي قطع الرقب الله رجل فعلها وأيضا قتلتم رميتم بالنبل ورميتم بالسهم والذي أصابه الله رجل فعلها <تصفيق> النبي صلى الله عليه وسلم أخذ قبضة حفنة من تراب ورمى بها وجوه المشركين في يوم بدر وقال كلاما عجيبا وقال كلاما عجيبا قال, قال شاهت الوجوه أي فما بقي أحد منهم إلا دخل في عينه ومن خريه من دركة رمية شوف ولذلك أنا دائما أتذكر ذلك قول الله دالفعلها قولا فصلا قال وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتيهم كل ضامر أنت أذنت انتهى صوتك سأصل للجميع الله هو يفعل ذلك الله هو يفعل ذلك فقال الله جال في فلم تقتلوهم ولكن الله قتلهم وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى وليبلع المؤمنين منه بلاءا حسن إن الله سميع عليهم يعني إن الله سمع دعاءك فاستجاب وعلم بك وبمن معك فجعل راية رايات الإسلام خفاقة عليها وجعل نصركم على بأيديكم على هؤلاء الكفر الله جعل نصركم عليهم وجعل كلمة الفرقان التي فرقت بين أهل الإيمان وأهل العسان والكفراني. المعنى هنا لم تقتلوهم في مدر بقواتكم أو قدراتكم أو العدة والاعتدرة بكم لكن لكن الله قتلهم ونصركم عليهم وألقى الرعب في قلوبهم وثبت قلوبكم وقال الله موضحا ذلك وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى وليبلئ المؤنين منه بلاء حسنا لذلك على المرء ألا يعتمد على نفسه وعلى على أغذي بالسبب أبدا التفات صغير للسبب يضيع عنك النتيجة كليتا قال اذكرني عند ربك فانساه الشيطان ذكر ربه فلبت في السجن بضع سنين ذلك أن الله موهن كيد الكافرين وذلك عندما حدث ونصر الله العصابة القليلة ثمات رجل على هذه الكثرة الكثرة من أهل الكفر في قتل بدر وألقوا جميعا صنديد قريش في قريب بدر والنبي مر عليهم, عليهم ويقول إني وجدت ما وعدني ربي حقا فهل وجدت ما وعد ربكم حقا يا أبا جهل وجدت ما وعدك ربك حقا يا عطب بن ربيعة هل وجدت ما وعدك ربك حقا الوليد ابن وطبة هل وجدت ما, ما وعدك ربك حق ومر عليهم ويقولون له يا رسول الله تتكلم مع, مع عظام القبالية قال ما أنتم بأسمع لي منهم هم يسمعون الآن أسمعهم الله جلاله فعلان تحقيقا لوعده لنبيه وحسرة على هؤلاء الكافرين والله العالى قد أوهن كيدهم وقام الرجل, وقام الرجل يعني متبجحا ببجاحة بلغت الى الوقاحة وهو يقول لتسمع بنا العرب وسنبقى ليالي ثلاثة لنصرة هذا الدين ان تستفتحوا فقد جاءكم الفتح ان تستفتحوا فقد جاءكم الفتح وان تنتهوا فهو خير لكم وان تعودوا نعد ولن تغني عنكم فأتكم شيئا ولو كثرت وان الله مع المؤمنين هذا عظيم جدا في هذا الباب بعدما بين الله جل وعلا مصاطب اهل بيني وانهم من السنن الكونيه ان اخذوا بالسبب يصلون به الى لكن النتيجه على الله جل وعلا الاسباب مهما كانت محكمه ان لم ترتبط الأرض بالسماء فانه لا يمكن لكم أن تنتصروا وترتفعوا الى السماء لا يمكن للرايه ان تكون خفاقه عاليه الا بالله جل وعلا يدعو ربك الملكه اني معكم فثبتوا الذين امنوا وسو في قلوب الذين كفروا الرعب فاضربوا فوق الاعناق واضربوا منهم كل بني ثم بينا الله جل فعلا وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى فقال لا الكفر الخطاب هنا أهل الكفر ان تستفتيحوا فقد جاءكم الفتح وهذا على سبيل السخرية والتهكم عليهم والتحقير والتقريع والتوبيخ أي تطلبوا النصر يقولون يعني أوصلنا أقطعنا للرحم فحانت ساعته الآن من الأقطع للرحم أبو جهل هو قال هذا الكلام ويقصد ذلك بأنه سلمه الذي قطع رحمه والرحم أوصولة بأمر من الله جل فعلا فسبحان الله هذا هذا هذا الأمر أمر عظيم ولذلك ترى أن كثير من الجهلة يحسبون أنهم يحصلون صنع ليس عندهم حكمة ولا علم فلا يضعون الشيء في موضعه ولا, يتك... ولا, ولا يتحركون عن علم أما من تحرك عن علم من بصير وحكمة وربط قلبه بجمعيته لربه جالي فعلاء هذا الذي رفع الله هامته عالية خفاقة عالية خفاقة ونصره الله جالي فعلاء إن تستفتحوا فقد جاءكم الفتح يعني هل جاءكم النصر على محمد صلى الله عليه وسلم فقد جاءكم الفتح والقهر والغلبة تكون للقلة فسمى إهلاكهم نصرا على طريق السخرية تهكما بهم وتقريعا وتوبيخا عليهم والعجيب أنه قام أبو جهل يدعو وهذا الدعاء كما قلت استدراج أيضا من الله جلال فعله لأن الله يعني فتح الأبواب للكفرة حتى, حتى لا يدركوا ما هم فيه من غرق قال الله تعالى فتحنا عليهم ابواب كل شيء حتى ذا فرح بما اوتوا اخذناهم بغته ابو جهل يقوم ويقول وادع رب وجل في علا ابن نصر لكنه يستفتح ويقول اللهم أينا كان أشقى وأفجر واقطع للرحم فاهلكه اليوم سبحان رب العالمين الله منصر اعلى الجندين واعد الفئتين واكرم واكرم الحزبين ف فهذا الدعاء استجاب الله له بيّن له من أكرم الحزبين من أعلى الجندين من أهد الفئتين فأنزل الله تعالى ان إن تستفتحوا فقد جاءكم الفتح فاطلبون النصر والفتح انتبهوا فإنكم إن لم تنتوا فالنصر لأهل الإسلام والفتح لا يكون إلا الإسلام قال الله تعالى وكان حقا علينا نمجي المؤمنين فنصر المنين الله إلى الفعلة قد وعد الله به نبيه لذلك دعا, دعا النبي صلى الله عليه وسلم بإلحاح اللهم إن تهلك هذه العصابة فلن تعبد بعد, بعد اليوم إن تستفتحوا فقد جاءكم الفتح وان تنتو خير لكم وهنا أيضا أعطى لهم مجال التوبة وهذه من رحمة الله إلى الفعلة فإن الله فتح أبواب التوبة على مصرعها إلى الغرغرة أو إلى طروع الشمس من مغربها إن تستفتحوا فقد جاءكم الفتح وإن تنتهوا فهو خير لكم وإن تعودوا نعد ولن تغني عنكم فئتكم شيئا ولو كثرت وأن الله مع المؤمنين ولذلك قلت الاعتماد على الكثرة خواء في الفهم وضلال في السير وغبش في القلب الله يعلم ما ذكر الكثرة في الكتاب قط إلا, إلا, إلا مذمومة وما يؤمن أكثرهم بالله إلا هم مشركون وإن تطع أكثر من في الأرض يذلوك عن سبيل الله النبي يقول يوشيك أن تذع عليكم الأمم كما تذع القصعة على والأكلة على قصعتها قالوا أو من قلة نحن يا رسول الله قال لا أنكم اليوم كثير ولكنكم غساء كغساء السيء إن تستفتحوا فقد جاءكم فتحوا وإن تنتوفوا وخيروا لكم أن تعودوا نعود ولم تغني عنكم فئتكم شيئا ولو كثرت وأن الله مع المؤمنين هنا المعاية معاية خاصة. خاصة لأن المعاية معاية تام قال تعالى ما يكون من نجوة ثلاثة إلا هو ربعهم ولا خمسة سادسهم إلى آخر الآية قال وهو معكم إنما كنتم هذه معاية عامة معاية السامع والبصر والإحاطة أما المعاية الخاصة هي معاية النصرة والتوفيق والتزديد قال كلا إنني معكم أسمع وأرى وقال لا تحزن إن الله معنا هذه معاية النصرة والتأيد وقال موسى عندما التقص الفريقان قال كلا إن معي ربه سيهدين فهذه المعيات هي معيات النصرة قال وأن الله مع المؤمنين يا أيها الذين أمنوا أطيعوا الله ورسوله ولا تولوا عنه وأنتم تسمعون أي يا الذين أمنوا قلنا دائما لابن سعود أرشادنا إشهادا ترجمان القرآن ارعاها سمعك كلما تجد النداء فارعاها سمعك لأنه فيه تشريف لك وفيه أيضا تحقيق لعلامات الإيمان فلابد أن تكون مسارعا لعرض الرحمن بهذه العلامات يا أيها الذين أمنوا أطيعوا الله ورسوله ولا تولوا عنه وأنتم تسمعون يعني لا تعرضوا عن أمر الله وأمر رسول وهذا أيضا فيه, فيه, فيه بيان على ما حدث في غزة أحد لما, لما أعرضوا عن أمر النفس السلام حدث لهم ما حدث من البلاء العظيم قال وأنتم تسمعون يعني تسمعون القرآن يعذكم القرآن دائما أن تكونوا ممن يسمع وطيع وينقاد من قيادة تاما لنبيه صلى الله عليه وسلم فلا تكونوا كالذين قالوا سمعنا وهم لا يسمعون فلا تكونوا الكفار الذين تحالون على على الجبار ويقولون سمعنا وهم سمعوا حقا سمعوا الاصوات سمعوا الاصوات في الاذان لكن ثمره الصوت ليست موجوده سمع الاجابه غير موجود ولا تكون كالذين قالوا سمعنا وهم لا يسمعون يعني تكون تكون كالكفار الفجار الذين الذين يعرضون يسمعون ولا ينتفعون وقلوبهم لا تفقه ولا تعقل ولا تطعذ ويتاخذ كلام الله جل وعلا لا تتدبر ولا تنتفع وهذا كله بطمس القلب من الرب عليهم قد جعل الله على قلوبهم القفل والغلف وايضا ال ال الران على قلوبهم ما كانوا يعني ما كانوا مكسبون اللهم استعاني نقف عند هذه ونطعذ ونقول نحن سنسمع سمع إجابة بإذن الله الفادة مستنبطة ما أراده الله كان وما لم يريد لم يكن وإن أخذنا بكل الأسباب التولي يوم الزحف من الكبائر للعظام والمهلكات إلا في حالتين المتحرز المتحرز للقتال أو المنحرف إلى جهة طائفة للرجوع بالقتال إلا متحرز للقتال ومتحيز إلى فئة يعني هو متحيز إلى فئة ليقاتل معها ثانية أو خديعة لأهل الكفري ارتباط الظاهر والباطن ارتباطا وثيقا فلا إيمان إلا بالعمل الصالح إنما الممنادين إذا ذكر الله واجه الثلاثة عائم آت زادة نعم من ظهر إيمانه على جواريحه هذا الذي, الذي ينال المغفرة والمنزلة العالية عند رب البرية لهم درجاته عند ربي ومغفرته الناس الكريم إن ربنا إذا قال صدق وإذا وعد وفى وإذا يعودكم الله إحدى الطائرتين الله مرزقنا يا رب العالمي طيب بهذا نكون من درس الآن وأكرر اعتذاري لك يا شريف أنا أستحي منك جدا لكن الله كما قلت أتانا كثير يعني أتتني مكالمة أطارت معي فسامحني